يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا لوجودك راحتي ومرادي والجفا فيه العنا وتعوبا يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبة لوجودك راحتي ومرادي والجفاف فيها العناء وتعوبه يا شذا ورد الصباح الهادي. يا الحبيب اللي مشيت دروبه لوجودك راحتي ومراتي والجفا فيها العناء والتعوبه يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبه ذي وجودك راحتي ومرادي والجفا فيه العناوات عوبه من تعود عودت عيادي يا نهار ما قوت غروبه لا تحس بالوضع عندي عادي العيون دموعها مسكوبة من تعود عودت عيادي يا نهار ما قوت غروبه لا تحاس بالوضع عندي عادي العيون دموعها مسك يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبه دي وجودك راحتي ومرادي والجفا فيه العنا والتعوبه دونكم صيف الشتاء والقادي محتم برده ولا لهوبه كيف يهنالي لذيذ رقادي دام روحي عندكم مسلوبه دونكم صيف الشتاء والقادي محتمل برده ولا لهوبة كيف يهنالي لذيذ رقادي دام روحي عندك مسلوب يا شدا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبة Fa sorry for